بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يطل عليكم غير محل الصيد وانتم حرم ان الله يحكم ما يريد يا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 فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألون كماذا أحل لهم كل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله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 والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتمهم اجورهم محصنين غير مسافحين اذا اتيتم اجورهم محصنين غير مسافحين ولا متخذي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 واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ كلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات السدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوما لله شهداء بالقصد ولا يجرم أنكم شنأن قوم على ألا تعديل عدله وأقرب للتقوا والتق الله إن الله قبيح بما تعملون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 إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم رسولي وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لا اكفرا عنكم سيئاتكم ولا ادخلنكم جنات, ولأدخلنكم جنات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 ولا تزال تطالع على خائنة منهم الا قليلا منهم فاعف عنهم واصبر ان الله يحب المحسنين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 ويعذب من يشاء ولله ملق السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير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 والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جال فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين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 فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنتين هنا في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين وَلَوْ عَلَيْهِمْ نَبَأُ بَنِي آدَمَ بِحَقٍّ إِذْ قَرَّبُوا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمْ وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لئيَّ بَسَطْتُ إلَيَّ يَدَكَ لِتَقُتُ لَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدٍ إلَيْكَ لِأَقُتُ لَكَ إِنِّي أَقَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوَّ أَبِيْثَمِ وَإِثْمِكَ فَتَقُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ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 أتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابطغوا اليه وسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون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 ومن الذين هادوا سمعون للكذب سمعون لقوم آخرين لم يأتوا يحرفون الكلمة بعدما وضعه يقولون إن أتيتم هذا فقدوه وإن لم تؤتوا فاحذروا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَا تَمْلِكَ لَهُ مِنَ الظَّلَاعِ شَيْءٌ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 سَنُصَلِّى لِلَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قصاص فما تصدق به فهو كفرة الله وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَقَفَّيْنَا عَلَى أَثَارِهِمْ يَنْزِلُ سِبْيَنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْنِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَلْيَحْكُم أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ جعل الله في ومن لم يحكم بما فحكم صادقا لما بين يديه من الكتاب ومؤمنا عليه فحكم بينه بما أزل الله فحكم بينه بما أزل الله ولا تتبعههم عما جاءك من الحق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 إلى الله مرجعكم جميعاً فيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ فِي تَأْخَذْتَلْفُونَ وَأَنْيَحْكُونَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَاءَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَاءَهُمْ وَحَذَرُهُمْ أَيْضًا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 يسهم الناس ويقول الذين آمنوا أها أولئك الذين أقسموا بالله جهدة إيمانهم إنهم لم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين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 أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائب ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم Innama waliyukum Allah wa Rasuluh wa الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وَمَن يَتَوَلَّى اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ وَاللَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُواً وَالْعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ إذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعيبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا أرقم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ ما لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر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 وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكليم السحر لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكليم السحر لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة ظلت أيديهم والعنو بما قالوا بل يداه مبسوطة لينفك كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم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 وَحَذِّرُوا أَن لَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمٌّ ثُمَّ تَبْلُوهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوٌّ وَصَمٌّ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ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 أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرر ولا نفع؟ والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلو في دين غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ظلوا ولا تتبعوا أهواء قوم قد ظلوا من قبل وأظلوا كثيراً وظلوا عن سواي السبيل. يَعْنُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى نِسَاءِ دَاوُدَ وَعَنْ سِبْطِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ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 نبي وما أنزل إليهم التخذوم أو لآباؤ ولكن كثير منهم فاسقون لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وَلَن تَجِدَنَّ أَكْثَرَهُمْ مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيدُ مِنَ الدَّمِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَكْتُبْنَا مَعَ الشَّيْطَانِ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 فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقب فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم وَحَفِظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا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 والله يحب المحسنين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ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 وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمَّدًا فَجَزَاؤُهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِذَوَاعِدٍ مِّنكُم هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةً أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ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 تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربة ولا نكتم شهادة الله ولا نكتم شهادة الله إن أذل من الآثمين فإن عسر على أن ما استحقائثما فأخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ومعتدينا إن إذا الل من الظلم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 منها وتتمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا ما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 وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنكَوْ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ